محمد الرسول الله عليها نحيا وعليها نموت Subha وهو بكل شيء عليم هو الاول وهو الاخذ وهو الظاهر شيء علي سبحان Yeah ¡Ile! Pesco! ¿Cómo? وَإِذَا ما مَا حَلَّ خَطْبُ وَإِذَا مَا حَلَّ خَطْبُ وَإِذَا مَا حَلَّ يا صاحب الجود والكرم يا صاحب الجود والكرم يا صاحب الجود والكرم يا ya rabbi صلوات ربي عليه صلوات ربي عليه سيدي يا رسول الله صلوات ربي عليه 119. وإذا تكلم أخجل وَإِذَا رَكَعَ أَوْ ركع يَقُولُ سجد يقول أمتي, أمتي يا غفور